الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونستهده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي لله فلا مضل له ومن يغلل فلا غادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار أيها الإخوة متابعة للموضوع السابق نحن اليوم على موعد مع الخطبة الرابعة من خطب دروس وعبر من الهجرة النبوية لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج من الدار التي تنكر أهلها له ورفضوه بل وحاكموه بالإعدام واستعدوا واجتمعوا عند بيته لينفذوا فيه الإعدام لما جاء الإن من الله تعالى بالخروج توجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر صديد ليخبره بالإذن الذي نجل من الله تعالى وكان كما سلف قد استعد أبو بكر للهجرة مع الصحابة المهاجرين الذين خرجوا من مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبو بكر فجلس أبو بكر ينتظر الأمر كيف يكون والنتيجة كيف تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث نفسه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل الإذن توجه رسول الله إلى بيت أبي بكر تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه بخاري وغيره عنها رضي الله عنها قالت بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحي الظهيرة يعني في وسط النهار فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا أي مغطيا رأسه ووجهه بثور لأن رسول الله كان يريد أن يبقى الأمر سرية حتى لا يطلع عليه أحد من الكافرين لأنهم قد خططوا لإعدامه صلى الله عليه وسلم فجاء على هذه الحالة وجاء في هذا الوقت الذي قبل ما يتحرك فيه أحد في الطرقات هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فينا له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر ما جفى الوقت هذا إلا لأمر مهم قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك يا أبا بكر أخرج من عندك وكان رسول الله يريد أن يتحدث مع أبي بكر على الخصوص لأن الأمر سري يريد رسول الله أن يطلع عليه أحد إلا أبو بكر الصديق لأنه الصاحب في الهجرة فقال أبو بكر وهو يعلم ما عنده في البيت إنما هي عائشة وأثناء وعبد الله الذين تربوا على الانضباط والسرية الذين تربوا على حفظ الأسرار خصوصا الأسرار المهمة التي تهم رسول الله وتهم الدعوة إلى الله عز وجل فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قالوا بي عائل مدخشت هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج إني كد أذن لي في الخروج أي أذن الله تعالى لي في الخروج من مكة فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت وأولي يا رسول الله صحابة يعني المصاحبة أريد المصاحبة يا رسول الله أو هل سأصاحبك يا رسول الله في هذا الخروج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر فقال أبو بكر خذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين وكان أبو بكر قد هيأ راحلتين عظيمتين لهذه المهمة وهيأ ما تحمله هاتين راحلتين يعني أبو بكر كان يستعد فلما رسول الله قال له على رزك يا أبو بكر أبو بكر علم أنه سيرافق رسول الله فبدأ يستعد لنفسه ولرسول الله فهي أنا لراحلتين فقال يا رسول الله قد اخذ راحلتين هاتين فقال رسول الله بالثمن أخذها بالثمن ورسول الله أراد أن تكون هجرته إلى الله عز وجل بنفسه وبماله بالثمن تقول عائشة فجهزناهما أحسن الجهاز أسرة أبي بكر هيئت الراحلتين جاهزهم من طعام من شرام من قساء مما احتاجه المسافر في سبري وسيأتي الوقوف مع أسرة أبي بكر ودورهم في الهجرة ودور هذه الأسرة في الهجرة دور الذي قام في عائشة وأسماء وعبد الله وما إلى ذلك واستأجروا أي رسول الله وأبو بكر استأجر عرب الله ابن أريقيت ليدلهما على الطريق إلى المدينة طريق الغير المعهود أني مشاهد عنده الله الأريقيت وكان رجلاً لازال على دين قونه لكنه كان أمين وكان يعرف الطرق المؤدية إلى المدينة فاستأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بكر ليدلهما على الطريق الغير المعروف لأن رسول الله يريد أن يصل إلى المدينة لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد حتى الطريق المسلوك المعهود لا يمشي معه فدفع إليه الراحلتين أعطاهم لهذا الرجل وواعد غار ثور بعد ثلاث ليلة قالوا له من هنا تس يام استلاقا في مكس غار ثور ثم طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ووعده المقابله ليله خلى بيت ديالو وقال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقال لعريف كما في سيره ابن هشام لم على فراشي وتسجى برض هذا الحبرمي الاخضر يقلونن في مكانه وتغطى بالبرد يالي بالغيطاه يالي فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم رسول الله رسول الله قل من عالسه مدخارش رح ما يسلكش شي حاجة من المكروم ما يسلكش حاجة تخافها من الكافرين ما يقدرش واحد يسلك. يعني وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصل إليه مكروم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين جماعة الكافرين بعدما اجتمعوا عند باب بيته يريدون أن يضربونه أو أن يضربوه ضربة رجل واحد كما خططوا سابقا خرج رسول الله من بينهم وبعدما هيأ أموره ورتب أوراقه وترك علي في البيت نائما وكلفه أن يؤدي الودائع عنه خرج من بين هؤلاء الكافرين تاليا لكلام الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا ينصرون راميا التراب عليه كما في سيرة ابن هشام متأكنا أن الله سبحانه وتعالى سينجيه وسيخرجه سالما من بينهم فذهب إلى أبي بكر في الليل كما وعده فخرج كما في رواية عند ابن هشان خرج من خوخة في ظهر البيت مبالغة في التكتن والسرية رجوع رحمة الله وحصب يعني وراء بيت أبي بكر الصديق واتجه معا إلى غارقهم أما المشركون لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ونجى منهم وذلك باستيقاظ عليه وقيامه من المكان وكانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المكان لكن لما استيقظ علي وفاك علموا أن رسول الله نجا فقال له أين صاحبك قال لا أدري فقال له إنك للئيم إنك للئيم لقد كنت تدور يعني كنت تنتافي كنت تقلب كنت تتبور وكان صاحبك لا يتبور وقد انكرناه غينك قالوا احنا عرفاها اشكنا باللي محمد لان انتكت انتكت تقلب بينما محمد من العادة يالو الى العاسم كيف يتقلبش فذهب فذهب تاتي الجماعة من الكافرين يبحثون تفرقوا ذهبوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه أول ما توجه إلى بيت أبي بكر لأنهم يعلمون العلاقة الكوية والصلة الوقيضة بين أبي بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن أبا بكر هو المدبر هو, هو المعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا جميعا إلى بيت أبي بكر تقول اسماء رضي الله عنها لما خرج رسول الله وأبو بكر اتانا نفر من قريش فيه ابو جهل فوقفوا عند الباب طرق الباب ووقفوا عند الباب قالت فخرجت اليهم هم يعلمون ان رسول الله مع ابي بكر فسالوا بنت ابي بكر اين أبي بكر؟ قالت فقلت لا ادري والله اين ابي والله لا ادري اين, أ... أين هو ابي نعم وكانت لا تدري صحيح أنها تعلم أن أباها مع رسول الله وقد خرج لكن إلى أين لا تدري صحيح كانت تدري الغار أنه نذهب إلى الغار لكن أين وصل هل وصل إلى الغار أم لا في الطريق لا تدري والله لا أدري أين أبي فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا لئينا قالت سرقنا خدي الى قمتن طرح منها قرطي يعني ضربها في على وجهها حتى سقت قرطها من اذنيها او قرطيها من اذنيها يعني القرط هو ما يعلق في شحمه الاذن كقلول الحلقات ثم ذهبوا يدحثون ويتتبعون الاثر يتتبعون الاثر اثر رسول الله وابي بكر فوصلت فيهم الأفر إلى الجبل حيث, غار حيث الغار غار فور فهناك حصلت عليهم الأمر وكانوا يمرون على الغار لكن الله تعالى كان يصرف أبصاره إلى السماء فلا ينظرون إلى الأرض لا ينظرون إلى ما في الغار قبل الغار كانوا ينظرون إلى الأرض باحثين عن الأفر مر من هنا واتفت إلى هنا وهكذا وعند الوصول إلى الغار كان الله يصرف أبصارهم دفاعا عن نبيه ونصبة لحبيبه كان يصرف أبصاره إلى السماء بدليل بدليل ما جاء في البخاري ومسلم وعيرهما من حديث أنس عن أبي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وعنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصارنا نعم لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصارنا فهذا دليل على أنهم لا كانوا ينظرون تحت أقدامهم ما كانوا ينظرون إلى الأرض وإنما كانت أبصارهم تصرف إلى السماء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على أبي بكر ويقول له يا أبا بكر ما ظلك باثنين الله ثابثهما نعم ما ظلك باثنين الله ثابثهما نعم إن المعركة التي فيها رب العالمين سبحانه وتعالى لا شك أن يكون أصحابها منتصرين لا شك أنهم سينتصرون لكن المعركة التي خرج منها رب العالمين وخرج منها دينه وخرجت منها شريعته فلا شك أن الدائلة ستكون على أصحابها وها هم, هم الفلسطينيون ولا أتحدث عن المجاهدين ولا أتحدث عن الشباب وعن الشيب على حد سواء الذين قدموا أنفسهم على أكفهم للدبابات اليهودية والصواريخ اليهودية وللقف اليهودي إعلاء لكلمة الله لا أتحدث عن هؤلاء فهؤلاء نصرهم الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العلي القدير أن يربط على قبضهم وأن يسدد رميتهم وأن يعلي قرايتهم حتى يلقم الضروس لليهود وها هم يفعلون ها هي الددابات اليهودية التي تمركزت في الشوارع وفي الطرقات الكبرى عجزت أن تحسم المعركة وها هي الطائرات تفسف من الجو عجزت أن تحسم المعركة والشباب يواجهونها في شجاعة قوية قل نظرها لكن نتحدث عن الآخرين نتحدث عن الآخرين أين؟ أين دين الله من المعركة أخرجوه علقوا آمالهم علقوا مستقبل الكدس في دعمهم علقوا مستقبل فلسطين على بوش على عدو الأمة على عدو فلسطين على عدو الكدس علقوا آمالهم على بوش وعلى تصريحات بوش وها هم يرحبون بصدور واسعة بالقرار الذي أصدره بوش نعم وما قرر بوش وما قرر بوش في رأيه إلا لأنه رأى أن الشارع العربي تحرك وأن المسلمين تحركوا تعاطفا مع القدس ومع فلسطين مع بلاد الواحي وبلاد النبوة ومع الجهاد في سبيل مع المجاهدين فلما رأى بوش وأملائه ورجاله ذلك أرادوا إجهاب هذا الحماس والقضاء على هذه الحركة حتى يبقى اليهود متمركزين في قلب الدولة الإسلامية هذا التصريح يريد الإجهار به على ما يمكن أن يكون من المسلمين أقول أيها الأحبة والقضية أرجل إليها في الخطوة الثانية أما الآن نتابع حديث عن أحداث ووقائع الهجرة يكون رب العالمين مشيرا إلى ما كان يقوله رسول الله لأبي بكر وإلى النصر المؤزر العظيم الذي أيد الله به نبيه في غار قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية ثنين انهما اي رسول الله ابو بكر اذ هما في الغار ان يقول لصاحبه اذ يقول رسول الله لصاحبه ان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 فإذا لم يكن الله معه والله ثم والله لم يحققوا شيئا أبدا انظروا لي عرفت. كيف أخزاه الله على يده ملائك أنا لا عن عن الحماس عن البارد عن الحماس الذين الآن على الكل جمه الكل عرفت شائع عرفت بطل عرفت كذا عرفت كذا ويقول لمن فضل الشهادة على ها؟ الموت على الأصر وعلى الانسحاب أو كذا إلى أراد أن يصنع من نفسه بطلا في القضية الفلسطينية أو لا ندري أراد اليهود أن يصنعوا منه بطل المعركة نظروا كيف أخذه الله على يد أحبابه وعلى يد أتياده وصدق امير المؤمنين عمر بن الخطاب ان قال كل امير فاعزنا الله بالاسلام ومهما تغيرت العزه في غيره اظلله الله هذا اراد العزه على يد بوش وعلى يد هذه الامه وأعداء الدين واعداء مقدسه الدين فاجمل الله تعالى على ايديه خسروا قطعوا وما الى ذلك وجلس أو أجلسوه هناك لمصلحة يريدونها نعم لا تحزن إن الله معنا فلابد أن يكون المسلم حريصا على أن يكون الله معه في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى بنعية تريق به سبحانه وتعالى أو بنعية التأييد والتسديد والنصر والإمداد والدفاع منه سبحانه عز وجل نعم وكان عبد الله ابن أبي بكر للصديق رضي الله عنه وهذا واحد من أسرة أبي بكر كان يقوم بإملاغ الأخبار وإبلاغ المخططات الكفرية لأبيه ولرسول الله في الغار كان هذا الشاب وكان شابا ذكيا قويا يظل في مكة مع القول كان لا زال صغيرا يظل مع القوم يستمع ماذا يقولون ماذا يخططون الى اين اتجهوا يضحكون ماذا فعل ماذا قرروا ويجمع كل الاخبار وعند الظلام عندما ياتي الليل ويقول ظلام يخرج من مكه حتى يصل الى الغار وهذا دليل على ان اسره ابي بكر كانت تعلم ان رسول الله ارادته ذهب الى الغار فكان يذهب الى الغار لإبلاغ كل الأخبار وكل المخططات فعلوا كذا وفعلوا كذا ويبحثون في كذا ويبحثون في كذا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاختباء في الغرب أن يذهب الناس ويبحثون في كل مكان وفي كل طريق وفي كل اتجاه وهو في الغرب ودعد ثلاثة أيام عندما ييأت الكافرون من العثور عليه يخرج هو من طريق آخر متجها إلى المدينة إذن فكان عبد الله ابن أبي بكر يأتي بالأخبار وقبل النهار في الصراح الباكر يرجع إلى نكة ويصبح فيها كبائت فيها يصبح في نكة كأنه بات فيها كأنه ما خرج منها وكان عبد الله أو كان عامر بن فهيرة خادم أبي بكر كان يلعى الغنم لأبي بكر كان هذا يأتي بقطع الغنم ويأتي به إلى الغار ليسرم رسول الله وأبو بكر من لبنها وأيضا يقوم بإتلاف الأثر الذي كان يتركه وراءه عبد الله لتبقى الأمور هادئة سالمة بإذن الله تعالى نعم أيها الأحبة بعد ثلاثة أيام جاء عبد الله بن أريكت بالراحلتين في الموعد المحدد في الوقت المحدد وأخذ هو او وأخذ برسول الله وبأبي بكر في الطريق إلى المدينة حتى وصل إلى المدينة وفي الطريق وقعت أحداث وقعت معجزات يعني في الطريق لعلنا نشير إليها عندما نكون نبحث عن العبر ونبحث عن الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأحداث الآن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا إلى المدينة لنعود إليه مرة أخرى ماذا فعل في المدينة ما هي الأمور التي قام بها للقيام بالدولة الإسلامية وببناء المجتمع الإسلامي أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين أمين والحمد لله والحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المبتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بقسام الدين أما بعد يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبد الداود وغيره بسند صحيح يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال قال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ طالب الانتم كثير ولكنكم غفائل كغفائل السيل ولا ينزع الله من صدور عدوكم المهابه منكم ولا يكبسن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وتراهيه الموت فياله من داء الوبال ثقيل هذا الحال معشى الاحبابه التي تعيشه امتنا اليوم هو الذي هو الذي صوره رسول الله صلى الله وحدد وتكلم عليه يوشك ويوشك من أفعال المقاربة التي تدل على أن الخبر والفعل قريب ورسول الله يقول هذا في عصره للصحابة وكانوا يستبعدون أن تجتمع عليهم الأمم الكافرة لأنهم انتصروا وأقاموا الدولة الإسلامية وجاهدوا في سبيل الله حتى أصبح كراية الإسلام ترفرح في الجزيرة كلها بالي وبدأوا يخرجون إلى خارج الجزيرة ويخططون للغدو ولفتح خارج الجزيرة العربية رسول الله يقول لهم هذا الكلام يوشك أن تداع أي تجتمع الأمم ويبعي بعضها بعضا ويبعي بعضها بعضا يوشك أن تداع عليكم الأمم الأمم جمع أمة الأمم الكافرة من يهود من نصارى، من شهوعيين، من كافرين الأمم أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصر قصعتنا الله الجماعة يرجع إياه ندى بعضهم على بعض هيا إلى قصعة فيها الطعاب فاجتنعوا حولها فبدأوا يأكلون ما فيها أيتركون شيئا هناك؟ لا أبدا لا يتركون شيئا بل ربما حتى القصعة يقومون بكسرها لأن فيها أضل طعامهم جياء محتاجون هكذا الأمم جياء إلى دماء المسلمين جياء إلى خيرات المسلمين جياء على مقدسات المسلمين جياء جياء على أعراب المسلمين فاجتمعوا اجتمع على الأمة الإسلامية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذاع الأفنة إلى أصحفها صحر تأجب قالوا يا رسول الله لماذا؟ أم من قلة النحق واشنق لا غا يجتمع علينا بل أنتم كثيرين انتظر بك الوقت التار بل انتم كثير وهل اليوم المسلمون قليل هل المسلمون اليوم قلائل لا ابدا اعداد المسلمين ورقم عدد المسلمين رقم كبير لو اجتمع هؤلاء لو كانت هذه الاعداد لو كانت دباب لو كانت دباب لو كانت بعضبات واجتمعت على اليهود لقتلوه شر بما قليلة من اليهود جثموا على صبر الأمة الإسلامية وتربّروا على عادة الأمة الإسلامية وعجدت الأمة الإسلامية خذلانا من أعدائها خذلانا من المنافقين خذلانا من العملاء عجدت أن تحسم المعركة مع لكن هذا على الغالب وهذا لا يعني أن لا تبقى الطائفة التي أخبر عنها رسول الله صحيح. لا لابد أن تبقى الطائفة وليست الطائفة لطائفة عرفات بل هي طائفة المجاهدين طائفة الأيد المتوضعة والقلوب المؤمنة الخاشعة التي ترضبط من ربها والتي تقدم نفسها ومالها وأغلغان عندها من أجل ماذا؟ لا من أجل حكم ولا من أجل كرسي ولا من أجل إدارة وإنما من أجل مقدسات الإسلام ومن أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه ليست طبق. لكن ال لأغلب ولكنكم كثير ولكنكم مع كفرة الكفرة غثاء كغثاء السين لا كلمة لها في حالك الرغوة التي تجمع الخشوش على وجه النواة لا كلمة لها تضرب مرة إلى اليمين ومرة إلى الشمال وهكذا حتى يأتي الريخ وينفوه فيها وتطير وتبقى لشيء غثاء كغثاء السين وَلَيَنْزِ عَمَّا اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ أَلْمَهَابَةَ مِنْكُمْ هنا. هنا القضية. الأعداء كان يهابون الأمة الإسلامية. نعم. ويجن على الأمة الإسلامية أن ترهب أعداء الله. وأن تخيف أعداء الله. لا كما يكون الغربيون. ولا كما يكون المتغربون. أن علينا أن نتعايش مع اليهود وأن نتعايش مع النصارى وأن نتفاضنا حتى نكون إخوة. وحتى نتوحد في العقائد وفي الأديان لا أبدا انظروا فالأمة الإسلامية تهابوا أعداء الله وفي قلوب أعداء الله المهابة لكن رسول الله يخبر عن هذا الوقت بأن الله سينزع المهابة مهابة الأمة من صدور, من صدور الأعداء ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا وليقلفن الله في قلوبكم الوهم الغوث يتنزعون القرب للأهداء والوهن يتقذف في القدور ديال الأمة القرب ديال المسلمين الصحابة الله رموا الوهن ما هو الوهن يا رفوا؟ لأن هذا دائم خطير ما هو الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت لأن هذه الأمة وهذا الدين يربي أبناءه على ماذا؟ على حب الآخرة على حب الموت وبغض الدنيا لكن من عكست القضية الأفضل هو أن الأمة وأن أبناء الأمة يحبون الموت ويكرهون الحياة واليهود بالعكس يحبون الحياة ويكرهون الموت قل يا أيها الذين هادوا إن زعنتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت دين في سورة البقرة ولتجدنهم أحرس الناس على حياة ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة هل يمنطلق اليهود, اليهود؟ أصبح المسلمون هم الذين يحرصون على الحياة وهو داء ثقير معشر الأحبة داء يعني عضال فداء مع معشر الأحبة فعلينا أن نعلم أن اليهود أعداء وأعداء ديننا واعداء مقدساتهم وانما النصارى كذلك وعلي احذر الاخوان احذر المسلمين من التعاطف مع النصارى والعبدال لان كان اتلاقته فستلقى صدرا ولا الى ذلك لا ابدا انصار واليهود اعداء الامه والكافرون اعداء الامه لاكجدنا اشد يا في للذين امن اليهود والذين اشركوا نعم اليهود والذين أشرى اليهود والكافرون هؤلاء أعداء الأمة وأكرر مرة أخرى وإن كان الكلام تقدم المعركة مع اليهود لا تحسن بالقرارات الدولية الأمريكية بقرارة بوش أو غير بوش لا أعرف. بوش يقرر ويبقى القرار حضرا على ورق وحتى لو سعى في التنفيذ من أجل كما قلت القضاء ومن أجل الإجهاد على تلك الشعلة الجهادية الإيمانية الإسلامية التي بدأت تضيق وبدأت تعمل وتتحرك من, أج من أجل إرجاع العزل هذه القضية هو يتحرك ويقرر وينفق من أجل هذه القضية لا من أجل مصلحة القدس ولا من أجل مصلحة فلسطين ولا من أجل مصلحة المسلمين أبدا أما المسلمون فقد أبادهم عدو الله فقد أبادهم برش في العالم كله لكن للأسف والعار اللي التاريخ يكتبوه التاريخ يكتبوه على الجميع هؤلاء اللي يتكلموه علىها في على القدس وتكلموه علىها على, على الانتفاضة وتكلموه العار اللي يكتبوه التاريخ عليهم أين هم الآن؟ هذو اللي في الكلمة فيه هم الآن؟ صار مع رعبه كده وشربوه قرارات بصراحيات تقدرك الواحد شحال حالته يتتبع مع راسه ترقد تكون ولا ما تكونش فيستاي تكون ولا ما تكونش اليهود يقتلوا يسرضو ويخربوا يعني ما فيش مشكل نخير يفتح برنامج قالك جباهم سعادات المسلمين هالتليفونات هالأرقام هالبنود هالمقسات هكذاك اروع اروع التبرعات اللي عند خاطر جبال اللي عند سلسله جبال اللي عنده فلوس اللي عنده ترى اروع تشدوا هذ الفلوس قبل شنو لانهم نعطيهم لا نعطيهم الطاره لا لا فين استناق تجاش هذا محتاجه الدق لنقص محتاجه الدروس لنقص لاعداء الله تعالى اعداء الله ما ندخلوا لا ندخلوا للقدس اليهود ما ندخلوش للقدس بهذه الوجهه يعني باش هتدخلو انت اليهود ببقات اليهود يدخلوا الطائرات اليهود يدخلوا الاسلحه الثقيله والخفيفه بالانواع ديال اليهود يدخلوا يقتلو أن يهدون لخبرهم فلابد من أن يلقّنوا دروسا في هذا الميدان لا أجمع الفلوس قرّمك باشي يتشير فلوه ليهود أو باشي يتشير فلوه ليهود أعطيه باشي يشير الدور وشي يشير البندر وشي يلوه لنا راسه وفاهم شرحون يكون فيه الجلوش الجلوش دل الدول العربية في مني ها هي اللي قدت الفق عليهم لاش أشهدون وكما يقولون أنه يكون هناك دخلت من الضحايا الأمريكا من الآن؟ لا تفعل هذا الذي كان يبكيه على الضحايا الأمريكا الضحايا الأفضل الآن سكتين وكأن شيء ما يقال لماذا؟ لأنه يقدر من الآن المسلمين البارح كانت في أمريكا يبقيوا ولكن لهم المسلمين لم يشبهوا شيء يسلم خلاص كما قلت سابقا أرخص من دمي أرخص وأقل من دم الخنزين دمي مش مشكله يتوسع الفلسطيني على اخره لا اشكال الناس اللي كانوا كيندوا لارهاب نحن ضد الارهاب فين هم الارهاب مش شرعيتها لا هذا دفاع عن النفس اليهود كيدفعوا عن ما عندهوش كره اليهود اللي عنده الارهاب هم, هم المسلمين هم هذا هم اللي اللي يرهبون اما اليهود كيدفعوا عن انفسهم دفاع عن النفس هاد. معا ما شرى الأحبة المعركة ضد اليهود لا تحسن بما ترونه نعم تحسن بما ترونه من تلك العمليات ومن تلك المواقف الشجاعة الإيمانية من أولئك الشباب الذين وقفوا ضدها على الله تعالى والله تعجلت كثيرا سمعت مسؤول كبير فيلسطين يقول الشباب وقفوا مواقف البطولة ظلط الطبابات اليهودية الشباب الشباب ويا ليتهم تركوا الشباب بهذا اليهود الشباب جمعوهم وسلموهم لأعداء الله الشباب الذين كان يمكن أن يحققوا الكثير في هذا الميدان أخذهم أعداء الله وجمعوهم وسلموهم إلى, ال... إلى اليهود فهم الآن سجون يهودية سلموه لكن الشباب محتاجي الآن للشباب نعم عشر الأحبة لا نملك إلا أن نرفع أكفة الضراعة إلى الله عز وجل أن يربط على خلوب هؤلاء الشعب اللهم اربط على خلوبهم اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم واعل رايتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بأحفاد القرابة والغنازير اللهم عليك بشارون وببوش معه وبجميع رؤوس الكفر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اللهم من ركابهم اللهم نبكن المسلمين من ركابهم اللهم صلت سيف انتقامك عليهم اللهم زلزل الأرض تحت تحت ، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وجمد الدماء في عروقهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين أيضا في, في, في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان والمجاهدين في الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم نصرهم نصر المؤزرا اللهم قر أعيننا بالسلام نصرهم يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم اهد شبابنا واهد مسائنا واهد رجالنا الى ما فيه الحق يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم اننا نسالك ان تنصر الاسلام والمسلمين كما نسالك أن توفق ملوك البلاد إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين امين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته